والأخوات حين اراجع قصائدي الاخيره واعمل ربما قصائد عشر سنوات اكتشف برعب ان شعرنا بأغلبيته هو شعر مراسم رساء وإسرار على المزيد من الضضحية ثم رثاء ثم إسرار على مزيد من الضضحية إنما هي حال تحول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 ان يبارد حتى بيروت ان يفتح الناسلة في بيروت ليرى ذبابة إسرائيلية فمسألة غير معقولة ومساله غير قابلة للنقاش التقيت محمود في أثناء الحرب حين سمعنا وقد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 مانم. وفي خط القطارات المتائية وأسمع ربك المنذور على إيطاع ضخل نحر من شريان والدتي إلى المدن الصناعية أسمع نبذك المنذور على إيطاع ضخل نحر من شريان والدتي إلى المدن الصناعية وألمح ظهرك المكتور في ثقب المطارات المحطات المطاهرات الكوجائية المحوارك المشتور بين السادة السفراء بين النار مشتورا وبين الماء أنت نعيم نعيم بين الأهل